سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجباروت سبحان ذي الملاكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من الزفر تفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان الله وبحمده سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان من دبر الأمور سبحان من قدر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان الله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 وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم لك الحمد كما خلقتنا ولك الحمد كما رزقتنا ولك الحمد كما علمتنا ولك الحمد كما هديتنا لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد أن بلغتنا رمضان لك الحمد كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد آخرا لك الحمد ظالا لك الحمد باطلا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك علمك فينا سابق وقضاءك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى عليناه فعاصيناك بجهل وخالفناك بجهل ها نحن ببابك واقفون هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك هذه ردينا لم ترفع لغيرك هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه هنا لم تشجد لسواك نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب ويا رجاءنا إذا قطعت الأسباب جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وَجِئْنَا ببابك مُسْتَغْفِرِينَ فَاغْفِرْ لَنَا يَا اللَّهِ وَجِئْنَا بِبَابِكَ تَائِبِينَ فَتُبْ عَلَيْنَا يَا اللَّهِ اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم إنا نسألك أن تكتبان من عتقائك من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم اجعلنا ممن صام ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم لا تجعل عملنا هباء منكورا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم خص منهم الآبانين والأمهات اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم ومتعه متاع الصالحين واطل في عمره على طاعتك ومن كان منهم ميتا اللهم فاجعل قابره روضة من رياض الجنة اللهم ورحمك اللهم وارحمنا إذا وصلنا إلى من صاروا إليه تحت الجنازر والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره وأرنا فيه عجائب قدرته اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وضمأنينتها وعلماءها وقيادتها وحكامها اللهم ألبس حاكم هذه البلاد الشيخ خليفة اللهم ألبس الشيخ خليفة بباس الصحة والعافية وأمتعه متاع الصالحين وأمد في عمره على طاعتك في خدمة دينك وخدمة المسلمين يا رب العالمين إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إنا نسألك يا رب الأولين والآخرين وإله المستضعفين اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما اللهم انك ترضى ما الذي وقع لاخواننا في غزه وفي بلاد الشام وفي بعض بلاد المسلمين الله جعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وارفع ما حل بهم يا قوي يا عزيز اللهم فك حصارهم واحفل دماءهم وارحم موتاهم واقتل شهداءهم اللهم ويسر أمرهم وفرج كربهم وأنزل باعی <تصفيق> التمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم ادعى اللهم عليك بكل من طغى وبغى اللهم عليك بكل من طغى وبغى وتجبر وعتدا اللهم عليك بالظالمين المعتدين اللهم فأرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان ومن يتبني خالف يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين وتياتنا وفتيات المسلمين اللهم وجنبنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال اللهم وكفنا وإياهم شر الأفكار المنحرفة الضال اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين ظالين ولمضلين اللهم وحفظ نساءنا ونساء المسلمين المنساء المسلمين عامة والحهم واجعلهن هاديات مهديات بالنبي, صل بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتديات وبالصحابين من تلك شرار وكيد الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة إن عذاب النار اللهم تقبل منا إنك تسمع العلم وغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم تب علينا إنك أنت الرحيم ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أمين وصحبه أجمعين